أن يتكلم فيها لكن دلت السنة على أن الذي يريد أن ينجو من النفاق يتحلى بأمرين الأول لا تفوتنك صلاة العشاء والفجر في جماعة لما قال عليه الصلاة والسلام إنها أفقل الصلوات على المنافقين كان حريا بالمر أي كان حاله في سفر أو في إقامة ما استطاع ألا يجعل صلاة الفجر والعشاء تفوته في جماعة فهي نور يخذفه الله في قلبك يزيدك اطمئناناً على طريق سيرك إلى الله الأمر الثاني إذا وقعت ما بين أحد بينك وبين أحد خصومة سواء كان من الأدنين كزوجتك وولدك وجارك أو من البعيد الذي لا تعرفه كمن تلقاه في الطرقات أو ممن يبغض إليك في المجالس فتشارك الناس في ذنبه قال عليه الصلاة والسلام عن المنافق وإذا خاصم فجر فبعض الناس إذا نازع ترى أن المسألة تهيلة أخطأ زيد أو عمر في فتوى أو في مسألة أو زوجة في تقديم طعام أو تأخيره أو جار في عبث ولده أو لاوه أو أخاه في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 الذي يتنافس فيه المتنافسون